ففلت مره ضعت يا حسين فرّت الدول لبيها قالوا ما تطيب تموت يمك قلت وديها لك يمك قلت واتي وفين هاي يا طيب تموت يا مقيل توديها يا مقيل تودي وانا بشعري بك مولان وانا بشعري بك مولان بس انت البديك دوان بس انت البيدي يا كدواي والدمع الجبيت هوياي بيدك راح أخليها والدمع الجبيت هوياي بيدك راح أخليها طفلات وراضات يا فرت الدول فيها طيف لا تمرضات يحسين فرت الدول فيها طيف لا تمرضات لا يحسين فرت الدول فيها قال وما تعيشت موت یا مهاجل یا مولاي جز مولاي بعد ما عدنا بس طبكو غشيم و اياسي الدكتور امل عندي بكبور حبكم امل عندي بكبور كل كلي الطبعي جز مولاي بعد ما عدنا بس طبكو خشيم و اياسید دکتار امال عندي بكبور حبكم امال عندي بكبور حبكم یا ينطون الشهاده شلون یا ينطون الشهاده شلون طبيب الماء يوصفكم طبيب الماضي وصفكم قدام ما بتسيم ضلت دمعتك باره لكتبج قدام ما بتسيم ضلت دمعتك باره لكتبج ليه فينا تمر يا حسين الدول بيها فرات تدوال بیها طفله مات مرا وات احسی انفرات تدوال بیها طفله مات مرا وات يا احسی فرات تدوال بیها قاناو مات عیشیت موت یا ماجل یا بزوارك هي سيمعوني زامطت الأطيب بوجيك صحتهم هم نصحاني صحتهم هم نهيسوني قسمت <تصفيق> في دمرقى يا عليك بزوارك هي سيمعوني وحدتهم هم ما يصحوني انصحتهم هم ما يصحوني ارجع حب مرضها شلون نروح لهم يعايروني نروح لهم يعيروني بحضرتك تكون ريد الطيب تريد تمشي على رجليها حاضر تكون ريد الطيب تريد تمشي على رجليها طفلات مرضات يحسين فرأت الدنيا. بلات مرضات يحسين فرأت الدو والبيات مرضات يا أحسين فرأت الدو والبيات وما تعيشت موت يا ناكل توتينا طفلات مرات يا ما كلت وحدينا طفله تمر ما تحسيه فرحانت قلبي وجلا وما تعيش تموت تعيش تموت يا ما كلت وحدينا یا ما اقلت